بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتات حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناطبة تصلانا ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يشنه ولا يغني من جوع، ودهون يومئذ ناعمة لفعلها راضيَه في جنة عالية لا تسمع فيها لغة فيها إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن